بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ا ل ص ل ا ة والسلام على أ ش ر ف ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله و أ ص ح اله ب بسم ه أجمعين ا ل الرحمن الرحيم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ا ل رحمه ن و م عن ا ل ص ل ا ة قال ع ب ي د ا ل ل ه بن ي ي ح اجمعين الله ن عن ابن مالك عن شهاب س د ب المسيب أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أ س ر ع حتى إ ذ ا كان من آ خ ر الليل عرس وقال لبلال ا ك ل أ لنا الصبح ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه و ك ل أ بلال ما قدر له ثم استند إ ل ى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أ ح د من الركب حتى ضربتهم الشمس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 ف إ ن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أ ق م ا ل ص ل ا ة لذكري قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن ابن شهاب وهو محمد المسلم ابن الله ابن شهاب بن الزهري المدوفة عبيد عن عن عبد نعم حدثني محمد رحمه وهو ومئة سنة هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أ ب ي وهب بن ع م ر القرشي المخزومي واسم أ ب ي ه فيه لغتان المسيب بالكسر والمسيب بالفتح والكسر ل غ ة أ ه ل ا ل م د ي ن ة والفتح ل غ ة أ ه ل العراق وسعيد بن المسيب هو أحد أعلام أهل المدينة بل علمهم منازع بل بلا وجده ه أهل المدينة في زمانه وهو زمانه و و شيخ المدينة في سيد التابعين في زمانه وجده حزن صحابي هو سعيد بن ا ل مسيب بن حزن جده حزن صحابي أ ر ا د رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يغير اسمه ف أ ب ى فابقى الله عليهم بعدما أ ر ا د رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يغير اسمه له و ق د روى البخاري في صحيحه عن سعد ي بن مسيب عن أ ب ي ه أ ن أ ب ا ه وهو أ ق ص د ه حزن النبي أتى ا صلى الله عليه وسلم فقال م س م ك قال حزن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ت سهل فقال حزن لا أ غ ي ر رسما سماني أ ب ي وفي ر و ا ي ة خارج الصحيح قال السهل يمتهن ويوطا قال سعد ي بن مسيب فما زالت ا ل ح ز و ن ة فينا بعد ا ل ح ز و ن ة هذه غلظ في في, في, في الخلق الحزن هذا ما غلظ من ا ل أ ر ض يسمى حزنا مقابله السهل من ا ل أ ر ض ويستعار هذا للخلق ف إ ذ ا كان في ا ل إ ن س ا ن عسر في خلقه وفيه غلظ قيل فيه في ح ز و ن ة فقال ابن المسيب فما زالت ا ل ح ز و ن ة فينا بعد يعني لما رد جده ب ر ك ة اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعيد المسيب هذا كان واسع العلم كثير ا ل ر و ا ي ة يحكي عن نفسه يقول ما أ ح د أ ع ل م بقضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أ ب و بكر ولا عمر مني وكان يفتي و أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ح ي ا ء وذكر عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال عبد الله بن عمر هو والله أ ح د المفتين وقال علي بن المدين ي لا أ ع ل م أ ح د ا من التابعين أ و س ع ر و ا ي ة من سعيد بن المسيب هو عندي أ ج ل التابعين وكان إ ل ى ك ث ر ة علمه و س ع ة روايته كثير ا ل ع ب ا د ة فقد روي أ ن ه حج أ ر ب ع ي ن م ر ة وكان لا يدركه ا ل أ ذ ا ن إ ل ا وهو في المسجد وكان كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يعظمه وكان ل إلا بعد استشارته وأرسل إليه ل ا بقضاء استشارته إنسانا فجاء يقضي بعد مرة ذ ل إ سعيد ا ن ب س المسيب رحمه الله مزورا عن بني مروان كان له عطاء من بيت المال بضعه بضع وثلاثون أ ل ف ا فكان إ ذ ا دعي إ ل ي ه ا ل ي أ خ ذ ه ا قال حتى يحكم الله بيني وبين بني مروان وقدم م ر ة عبد الملك بن مروان وكان خ ل ي ف ة قدم ا ل م د ي ن ة ف أ ر ا د أ ن ينام في وقت ا ل ق ا ئ ل ة فامتنع منه النوم فقال ا لحاجبه اذهب إ ل ى المسجد وانظر هل ترى أ ح د ا من حداثنا فوجد ذ ه ب الحاجب ف سعيد ب ا ل مسيب في حلقته فقام في موضع بحيث يراه سعيد المسيب و أ ش ا ر إ ل ي ه فلم يتحرك سعيد فظن الحاجب أ ن ه لم يفطن ل إ ش ا ر ت ه ف أ ت ا ه حتى دنا منه وغمزه وقاله أ ل م ترني أ ش ي ر إ ل ي ك فقال له سعيد المسيب ما حاجتك فقال أ ج ب أ م ي ر المؤمنين قال أ ر س ل ك إ ل ي قال لا ولكن قال انظر هل تجد أ ح د ا في المسجد أ ح د ا حداثنا ولم أ ر ى أ ح د ا أ ه ي أ منك فقال سعيد اذهب وقل لامير المؤمنين لست من حداثه فذهب الحاجب وهو يقول ما أ ر ى هذا الشيخ إ ل ا مجنونا فلما أ خ ب ر بذلك عبد الملك بن مروان قال ذاك سعيد بن المسيب فدعه وجاء م ر ة عبد الملك بن مروان ليحج فلما حج وذهب إ ل ى ا ل م د ي ن ة وقف على باب المسجد فاذا سعيد بن المسيب في حلقته ف أ ر س ل انسانا وقاله قل لسعيد أ ر ي د أ ن أ ك ل م ك ولا تحركه فذهب الرسول إ ل ى سعيد المسيب فقال له أ م ي ر المؤمنين بالباب يريد أ ن يكلمك فقال سعيد للرسول ليس ل أ م ي ر المؤمنين إ ل ي ح ا ج ة وليس لي ح ا ج ة إ ل ى أ م ي ر المؤمنين و إ ن حاجته إ ل ي لغير م ق ض ي ة فذهب الرسول ف أ خ ب ر عبد الملك بذلك فقال له ب وقل له إنما أريد أن أكلمه ولا له أكلمه تحركه إنما أن أريد فرجع الرسول إ ل ى سعيد فقال ه ما أ م ر ه به أ م ي ر المؤمنين فرد عليه مثل رده ا ل أ و ل فقال الرسول والله لولا أ ن ه تقدم إ ل ي فيك ما رجعت إ ل ي ه إ ل ا ب ر أ س ك أمير أ ق و ل لك أ م ي ر المؤمنين بالباب يريد أ ن يكلمك وتقول له مثل هذه ا ل م ق ا ل ة فقال سعيد المسيب إ ن كان يريد أ ن يصنع بي خيرا فهو لك و إ ن كان يريد أ ن يصنع بي غير ذلك فلا أ ح ل حبوتي حتى يقضي ما هو قاض فرجع الرسول ف أ خ ب ر عبد الملك بذلك فقال ذاك أ ب و محمد رحم الله أ ب ا محمد أ ب ا الا ص ل ا ب ة ولما خرج عبد الله بن الزبير رضي الله ع ن ه م ع المروانيين واستبد بالحجاز أ ر س ل جابر بن ا ل أ س و د الزهري أ م ي ر ا على ا ل م د ي ن ة ف أ خ ذ جابر ا ل ب ي ع ة لعبد الله بن الزبير وامتنع سعيد من ا ل م ب ا ي ع ة قال حتى يجتمع الناس فضربه أ س و ا ط ا فبلغ ذلك عبد الله بن الزبير فقال له ما لك ولسعيد دعه ولما صفا بعد ذلك لعبد الملك بن مروان الجو وقتل عبد الله بن الزبير وتفرقت شيعته وكان ولي عهده بعده أ خ ا ه عبد العزيز بن مروان ثم مات عبد العزيز ف أ ر ا د عبد الملك أ ن يعقد ا ل ب ي ع ة ل ب ن ي ه من بعده الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك ف أ ر س ل ب ا ل ب ي ع ة إ ل ى ا ل أ م ص ا ر وكان ا ل أ م ي ر على ا ل م د ي ن ة يومئذ هشام بن إ س م ا ع ي ل المخزومي ف أ ر ا د أ ن ي أ خ ذ ا ل ب ي ع ة كما في سائر ا ل أ م ص ا ر ف أ ب ى سعد المسيب وقال حتى أ ن ظ ر فضربه هشام ستين سوطا وطاف به في تبان من شعر ثم أ ر س ل يخبر عبدالملك بن مروان بما صنع وكان في المجلس ق ب ي ص ة بن ذ ؤ ي ب متى تقدمنا الكلام على ق ب ي ص ة بن ذ ؤ ي ب قبيصه بن ذ ؤ ي ب هذا هو الذي أ د خ ل الزهري على عبد الملك بن مروان تذكرتم فقال قبيصة بن لعبد الملك بن يا أمير المؤمنين يفتات ذؤيب هذا الملك عليك يكون كان يكون ماروان أمير يضرب يضرب المؤمنين هشام بمثل المسيب أمحل منه لم ما منه الآن فقال يا والله لا ولا يبايع لعبد ألج لو بن بن بن حين ويطوف قبيصة به سعيد سعيد وسعيد ليس سعيد ي ممن خ ا فكتب فتقه ف غائلته على وأهله وإنه لمن أهل ولا على الإسلام لمن السنة والجماعة إ ل ي ه في ذلك يا أ م ي ر المؤمنين فكتب عبد الملك بن مروان الى هشام بن س م ا ع ي ل يقول له والله لسعيد بن موسيب كان لسعيد تصل رحمه تضربه بن أن من أن أحوج فكان سعيد رحمه الله يقول الله بيني وبين من ظلمني و إ ذ ا نظر إ ل ى عضديه و ر أ ى آ ث ا ر الضرب ق ا ل اللهم انصرني من هشام وقصته في تزويج ابنته م ع ر و ف ة ط ر ي ف ة ابن أ ب ي وداعه هذا كان أ ح د تلاميذه فغاب عن مجلسه أ ي ا م ا فلما رجع س أ ل ه سعيد بن مسيبي قاله أ ي ن غبت فقال يا أ ب ا محمد ماتت زوجتي ولا يعني ولم أ ج د من يلها ي لم يكن لها من يلها ي إ ل ا أ ن ا فلما دفنتها جئت فقال سعيد أ ن ت رجل يعني كنت ذا امرأتين ولا يصلح أن تبيت عزباً كنت أن ذا ولا فقال ابن وداعة ولا أملك إلا ثلاثة دراهم فقال أبي ومن يزوجني أملك سعيد الأنا فسكت سعيد فسكت فظن س ك ت ف ابن أ ب ي و د ا ع ة أ ن ا ل م س أ ل ة يعني كلام مضى انتهى الدرس وكان ابن وداعة أبي صائما رجع إ ل ى بيته أ ذ ن المغرب ذهب ل ص ل ا ة المغرب ثم عاد ولم يكن في بيته من الطعام يفطر عليه إ ل ا ق ص ع ة فيها شيء من خبز يابس مبلول به يعني شيء يسيغه به قال فوضع ا ل ق ص ع ة في ظل سراج أ و قده ف إ ذ ا بالباب يطرق قلت من قال سعيد قال فوقع في بالي كل سعيد أ ع ر ف ه إ ل ا سعيد بن المسيب ل أ ن ه ما رؤي منذ كذا وكذا من السنين إ ل ا بين بيته والمسجد لا يزور أ ح د ا قال ففتحت الباب ف إ ذ ا سعيد بن سيب و إ ذ ا بنته من خلفه ق ا ئ م ة في طوله ف قال إ ن ي كرهت أ ن تبيت ا ل ل ي ل ة من غير أ ه ل ك وهذه زوجتك فدفعها في البيت و أ غ ل ق الباب ومضى قال فسقطت البنت من ا ل ح ي ا ة قال فعمدت إ ل ى القصعه فخفيتها هذه عروسه تدخل في يومي لا <تصفيق> <تفرتيت> دي دي قال فدفعتها في الظل ورميت ا الجيران فطلوا فاطلوا من, من فوق الجدار وقالوا ما ش أ ن ك فقال بنت سعيد ب المسيب عندي فذهبوا إ ل ى أ م ه ف أ خ ب ر و ه ا فجاءت فقالت لابنها وجهك من وجهي حرام إ ن مسستها أ و قربتها قبل أ ن أ ز ي ن ه ا ث ل ا ث ة أ ي ا م قال فلما مضت ا ل ث ل ا ث دخلت بها ف إ ذ ا هي من أ ج م ل النساء وراعهن أ لحق الزوج و أ ع ل م ه ن ب أ م و ر الدين فمكث عندها أ س ب و ع ا فلما انقذ ا ل أ س ب و ع ذهب إ ل ى مجلس سعيد بن ا ل مسيح فما ك ل ه سعيد حتى انفض المجلس فلما ذهب الناس وبقي سعيد وابن أ ب ي ودعه قال سعيد كيف حال ذلك ا ل إ ن س ا ن فقال ابن أ ب ي و د ا ع ة على ما يسرك يا أ ب ا محمد ولما مرض مرضه الذي مات فيه كان من ج م ل ة من عاده أ ح د تلاميذه و نافع بن جبير ف أ غ م ي عليه إ غ م ا ء ه فقال نافع وجهوه إ ل ى يا قبله فاستيقظ سعيد فلما ر أ ى فراشه قد حرك وجهي ا ق ب ل ه قال من أ م ر ك م أ ن توجهوا فراشي فسكتوا فقال انافع قالوا نعم فقال له لئن لم ينفعني أ ن ي كنت ع القبله ل ئ ل م أ ك و ن ع القبله لا ينفعكم توجيه فراشي ثم مات رحمه الله وذلك س ن ة أ ر ب ع ي ن وتسعين وهي ا ل س ن ة التي قلنا لكم تسمى س ن ة الفقهاء نعم عن سعيد بن المسيب أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر اسرى هذا مرسل ل أ ن سعيد بن المسيب قلت لكم تابعي وقد تقدم الكلام على المرسل فذكرنا لكم تعارفه وذكرنا لكم من يحتج به ومن لا يحتج فلا معنى ل إ ع ا د ة ذلك الكلام هنا لكن هنا ح ي ث ي ة نتكلم منها على مراسل سعيد مراسل سعيد بن المسيب لها ح ي ث ي ة ليست لغيره أ و ليست لغيرها ليست لغير تلك المراسم ي ذلك أ ن ه يحتج بها من لا يحتج بالمرسل قلنا لكم رحمه الله يقول وسائر ل النعمان النقدي لي من لم يحتج بالمرسل يحتجون بمراسل سعيد بن مسيح لماذا قالوا لانها فتشت وتتبعت فوجدت مسنده من اوجه صحيحه قال يحيى بن معين مرسيل سعيد مسي بصحاح بن بن وقال, وقال الحاكم إ م م ا أ م م د ر س ل ت تجد مرسلاته سعيد صحاح أصح ح لا وقال ا ا ل من تتبعت مراسيل سعيد بن مسي فوجدت م ت ص ل ة ب أ س ا ن ي صحيحه لكن هذا القول رده الفقيه خ ط ب البغدادي رحمه الله رحمه ي كتابه ا ل ف والمتفقه قال ذكر يقول الخطيب البغدادي ذكر بعض الفقهاء أ ن مراسيل سعيد بن المسيب تتبعت فوجدت م س ن د ة من طرق ص ح ي ح ة ولذلك يحتج بها الشافعي قال وهذا القول ليس بشيء ل أ ن من مراسيل سعيد ما لم يوجد من وجه متصل البته لا من طريقه ولا من غير طريقه و ذ ل ك قال الخطيب والذي يقتضيه مذهب الشافعي ان ل ي الشافعي أ لمراسيل سعيد م ز ي ة في الترجيح فقط ذ ل ك ل أ ن أ ك ث ر ه ا تتبع فوجد متصلا وهذا وان كان مرسلا فقد رواه, وإن كان مرسلا فقد رواه متصلا مسلم و أ ب و داود الترمذي وغيرهم عن سعيد بن المسيب عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ق ف ل قال حين قفل من خبر ي قفل معناها رجع تقول عرب قفل لا عرب يقفل قفولا إ ذ ا رجع لا يكون القفول إ ل ا الرجوع هذا يشكل عليه أ ن العرب تسمي ا ل ق ا ف ل ة تطلق ا ل ق ا ف ل ة على العير التي تنشئ السفر هي أنشأت السفر هي خرجت ا ل آ ن يقولون خرجت ق ا ف ل ة الحجاج الآن هي الله خرجت من الباب من هي خرجت يقولون خرجت ق ا ف ل ة وهي ليست ق ا ف ل ة حتى تقفل حتى تعود وهذا المذهب إ ن م ا يسمون ا ل ع ي ر ة ا ل م ن ط ل ق ة يسمونها ق ا ف ل ة تفاؤلا أ ن ه ا تقضي حاجتها وتعود س ا ل م ة وهذا مذهب من مذاهب العرب معروف أ ن ه م يسمون الشيء بالشيء تفاؤلا فالعرب مثلا الصحراء تسمى الصحراء ا ل م ه ل ك ة تسميها م ف ا ز ة وهي م ه ل ك ة لكن تسميها م ف ا ز ة تفاؤلا ب أ ن من دخلها سيقطعها ويفوز ب ا ل ن ج ا ة منها و العرب أ ي ض ا ت س م ي اللديغه تسميه سليما من لدغه عقرب أ و لدغه ح ي ة تسميه العرب سليما تفاؤلا ب أ ن ه يسلم من سم ما لدغه و العرب ت س م ي المسحور مطبوبا يكنون بالطب عن السحر تفاؤلا ب أ ن ه يسلم من شر السحر و ا ل م غ ا ر ب ة لهم حظ من ذلك ف إ ن ه م يسمون النار ي س م وليست ن وإنما ه ا ا ع ا ف ة ا ل ل م منها ة ا ل ع ا ف ي ة الناره ولكنهم يعني يسمونها ا ل ع ا ف ي ة تفاؤلا ب أ ن من مسته ي ب ر أ منها إ ن شاء الله ويسمون ه المقبره ا ة ي س م و ن ا ر و ض ة تفاؤلا ب أ ن تلك الحفر رياض من رياض ا ل ج ن ة نعم أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أ س ر ى خيبر هذه م د ي ن ة ك ب ي ر ة كان فيها حصون وقلاع ك ث ي ر ة ذكر صاحب م ع ج م البلدان رحمه الله ياقوت الحموي أ ن ه ا كانت فيها س ب ع ة حصون سماها هو قال وحصن ا ن ا ع م وعنده قتل مسعود بن م س ل م ة رضي الله عنه القت اليهود عليه رحا من حجر فسقطت عليه فقتلته وحصن الشق وحصن السلالم وحصن النطاه وحصن الوطيح وحصن ا ل ك ت ي ب ة هذه الحصون ما زال بعضها قائما إ ل ى ا ل آ ن وخيبر كانت تعد ب ا د ي ة الحجاز ل ك ث ر ة ما فيها من المزارع والبساتين حتى أ ن ه م قال, قال م ر ة حسان ن ثابت رضي الله عنه يفخر بقدرته على القصائد يقول ف إ ن ا ومن يهدي القصائد نحونا ك م س ت ب ض ع تمرا الى أ ر ض خيبرى فانا ومن يهدي القصائد نحونا كمستبدع ض تمرا الى ارض خيبرى خيبر خيبر خيبر خيبر الشعر فالذي يهدي إليه تمراً إلى أرض خيبرة. وخيبر الان محافظه من محافظات المدينة م ن ا ل و ر طريق السائر كيلومترا المنورة ة موجودة المدينة المدينة هي في في تقع زلت تقع تبوك تبعد بنحو 170 كيلومترا عن ما شمال الآن إلى إلى بنحو و 170 غ ز و ة خيبر كانت في ا ل س ن ة ا ل س ا ب ع ة على الصحيح في, صفر في محرم أو صفر من السنة السابعة سببها ن ة ا ا ل س ع ة س ب أ ن الرسول ص لما ى الله عليه ل و س ل م أ ج ل ى يهود ب ن النضير نزل بعض زعمائهم في خيبر وشرعوا يؤلبون على النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا مع بعض العرب على غزو ا ل م د ي ن ة فكانت غ ز و ة الخندق التي كفى الله شرها ثم بعد أ ن صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في ا ل ح د ي ب ي ة تفرغ لليهود خيبر فقصدهم في محرم أ و سفر من ا ل س ن ة ا ل س ا ب ع ة وفي طريقهم إ ل ى خيبر كان عامر بن ا ل أ ك و ع رضي الله عنه يرتجز ويقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحن عن فضلك ما استغنينا ف أ ن ز ل ن س ك ي ن ة علينا وثبت ا ل أ ق د ا م إ ن ل ق ي ن ا فسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال غفر الله له فقال عمر الخطاب رضي الله عنه لو متعتنا ا به يا رسول الله وذلك أ ن ه جرت ا ل ع ا د ة أ ن من دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ا ل م غ ف ر ة قبيل غ ز و ة ذلك أ م ا ر ه على أ ن ه يستشهد فيها ولما وردوا خيبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس ق ف و ثم قال اللهم رب السماوات السبع وما أ ض ل ل ن ورب ا ل أ ر ا ض ي ن السبع وما أ ق ل ل ن ورب الشياطين وما أ ض ل ل ن ورب الرياح وما ذرين ف إ ن ن س أ ل ك خير هذه ا ل ق ر ي ة وخير أ ه ل ه ا وخير ما فيها ونعوذ بك من شر هذه ا ل ق ر ي ة وشر أ ه ل ه ا وشر ما فيها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك عند دخول كل ق ر ي ة ثم صلوا الصبح و أ ت و ا سهول خيبر ففوجئ اليهود وقد خرجوا إ ل ى مزارعهم فلما ر أ و ا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحوا محمد, محمد والخميس والخميس الجيش يسمى خميسا ل أ ن ه مؤلف من خ م س ة أ ق س ا م ا ل ر أ س والقلب والجناحان والساق فقالوا محمد والخميس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أ ك ب ر خربت ا خيبر ان اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتحوا حصون خيبر حصنا حصنا حتى فتح سائر حصونها فكان من أ و ل ا ل حصون التي فتحت حصن ناعم ثم حصن الشق ثم فتحت سائر الحصون إ ل ى أ ن بقي من تلك الحصون حصن السلالم وحصن الوطيح وهم اخر آ حصون خيبر فتحا وكان من أ م ن ع الحصون فحاصر الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الحصون واشتد الحصار بدع ع ش ر ة ل ي ل ة وفي يوم من أ ي ا م الحصار خرج رجل يهودي يقال له مرحب اليهودي خرج يرتجز ويدعو ا ل ل م ب ا ر ز ة ويقول قد علمت خيبر أ ن ي مرحب شاك السلاح بطل مجرب أ ط ع ن أ ح ي ا ن ا و ح ي ن ا أ ض ر ب إ ذ ا الليوث أ ق ب ل ت تحرب إ ن حمايه الحمى لا يقرب يحجم عن صولتي المجرب هل من مبارز ف أ ج ا ب ه كعب بن مالك رضي الله عنه بقوله قد علمت خ ي ب ر أني وأنني كعب تشب الحرب متى ج ا ر وأنني متى تشب ا ل ح ر ر ب ماض على الهول على ج ي ء صلب م علي حسام ا ك ع ق ق ع بن بكف ب فيه ماض ليس ع ت و دككم حتى يذل الصعب فخرج إليه علي بن ابي ل ص ع فخرج إ ل ه علي أبي بن طالب رضي الله عنه يرتجز ويقول أ ن ا الذي سمتني أ م حيدره ك ا ن كليث غابات كريه ا ل م ن ظ ر ة و ف ي ه م بالصاع كيل ا ل س ن د ر ة فضرب ر أ س مرحب فقتله وطال الحصار على أ ه ل خيبر ولما اشتد عليهم الحصار وعلموا ان لا م ل ج أ لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم س أ ل و ه أ ن يسلموا له خيبر وان لا, وأن لا يقتلهم وأن ي ج ل ي ه م ع ن خ ي ب ر ف ق ا ب ل ر س و ل ل ا ل ه صلى ا ل ل ه ع ل ي ه وسلم ف ل م ا ن ز ل و ا ع ل ى ذ ل ك طلبوا م ن ا ل ن ب ي صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م أن وأن يبقيهم بخيبر ق ت س م و ا معه ي ع ن ي م ح ص و ل ه ا ل أ ن ه م أ ع ل م ا ر ت ه ا ممن ك ا ن م ع ر س و ل ا ل ل صلى الله عليه على ه الله الله على و س ل م ف ق ا ب ل أنه م ت لما وضعت الحرب أ و ز ا ر ه ا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته أ م المؤمنين ص ف ي ة بنت حوي بن أ خ ط ب في هذه ا ل غ ز و ة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل ق وقعت فأطلقها د كانت الأسر الله الله رسول وسلم و عليه في صلى عتقها صداقها ويزعم أ ه ل السير أ ن ه ا لما كانت تحت زوجها وهو كنانه بن الربيع بن أ ب ي الحقيق كانت ن ا ئ م ة يوما ف ر أ ت فيما يرى النائم أ ن القمر وقع من السماء فسقط في حجرها فلما استيقظت ذكرت ذلك لرسول الله لزوجها ر س و ل الله ل كنانه بن الربيع فلطمها ل ط م ة خضر منها عينها وقال لها تمنينا ملك الحجاز محمدا فيذكرون أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها و إ ن أ ث ر ا ل ل ط م ة باق في وجهها ثم قلت لكم لما وضعت الحرب أ و ز ا ر ه ا أ ه د ت م ر أ ة ي ه و د ي ة تلك التي اسمها زينب و بنت الحارث ز و ج ة سلام بن مشكم أ ه د ت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاه م ش و ي ة وجعلت فيها سما وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعض أ ص ح ا ب ه فلما أ ك ل واكل و ا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا ف إ ن ه ا أ خ ب ر ت ن ي أ ن ه ا م س م و م ة ثم قال ل ل م ر أ ة ما حملك على ما صنعت ي قالت إ ن كنت نبيا لم يضرك و إ ن كنت ملكا أ ر ح ت الناس منك وكان ممن مات من تلك ا ل أ ك ل ة بشر ي بن البراء بن معرور فقتلها ر الله الله بشرا ولما فتحت خيبر جاء الحجاج بن علاط رضي الله عنه إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد أ س ل م ولم تعلم قريش ب إ س ل ا م ه فقال له يا رسول الله إ ن لي مالا ل متفرقا عند التجار في قريش فهل ت أ ذ ن لي أ ن أ ذ ه ب ل أ ج م ع مالي ف أ ذ ن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الحجاج بن علاط يا رسول الله إ ن ه لا بد لي أن أقول يعني م ان فيه مس ا ب النبي صلى الله صلى عليه و س ل م فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل قال فخرجت حتى أ ت ي ت ث ن ي ة ا ل بيضاء ف إ ذ ا ناس من قريش يتسمعون ا ل أ خ ب ا ر وقد بلغهم أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إ ل ى خيبر فهم يتحسسون ا ل أ خ ب ا ر و ي س أ ل و ن الركبان فلما ر أ و ن ي قالوا هذا الحجاج بن علاط ولم يكن بلغهم خبر إ س ل ا م ه فقالوا عنده والله الخبر فقالوا يا أ ب ا محمد قد بلغنا أ ن القاطع يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغنا أ ن القاطع ذهب إ ل ى خيبر فهل عندك من خبر قال نعم وعندي ما يسركم قال ف ا ل ت ف ط و ا ب ج ن ب ي ن قتي وهم يقولون إ ي ه يا أ ب ا محمد إ ي ه يا حجاج هذه إ ي ه يذكرها و النحات عرفتم الفرق بين إ ي ه و إ ي ه نذكر إ ن شاء الله في موضع حيش فيقولون إ ي ه يا حجاج قال لقد هزم محمد ه ز ي م ة لم تسمعوا بمثلها قط وقوتل أ ص ح ا ب ه قتلا لم تسمعوا بمثله قط وأسر محمد أسراً وقالت اليهود فيقتلونه فذهبوا يصيحون ويقولون تنظرون فتقتلونه أسرا أظهرهم أصاب أسر أن أسيرا أظهركم أصاب رجالهم رجالكم محمد مكة بما من محمد ما عليكم بما من قد يدخل لا كان قال هذا إلا نقتله بل إلى بين بين به نبعث قال فقلت لهم اجمعوا لي مالي ف إ ن مالي متفرق في الغرماء هنا في تج... عند تجار م ك ة فاجمعوا لي مالي ف إ ن ن ي أ ر ي د أ ن أ ل ح ق بخيبر ف أ ص ي ب من فل محمد و أ ص ح ا ب ه قبل أ ن يسبقني التجار إ ل ى ما هنالك قال فجمعوا لي مالي ك أ ح د ث جمع سمعت به قال فبلغ ذلك العباس بن عبد المطلب فعقر وجعل لا يستطيع أ ن يقوم ثم أ ت ا ل ح ج ج ك ا ل م ر أ ة الولهاء الثكلى فقال ا ل ع ب ا س ل ل ح ج الفضل يا ابا ا حجاج ما هذا الخبر الذي جئت به فقال الحجاج يا أ ب ا الفضل أ ع ن د ك موضع لما أ س ر به إ ل ي ك قال نعم قال فواعده في موضع خال ثم لقيه فقال يا أ ب ا الفضل أ ك ت م عني ث ل ا ث ة أ ي ا م ثم قل ما شئت ف إ ن ن ي أ خ ا ف الطلب فقال قل ف قال والله لقد تركت ابن أخيك عروسا ابن لقد على تركت بنت أخيك ما ل ك ه م و ل ل لقد ه ا ف ت ت حفظ ح ص و ن ن خيبر و ا ت ث ل ت ع ل يا ه أ م و ل الآن لهو ل ه وهي ا أ ص ح ا ب ه ق ا ل تقول ما ح ج قال هو والله ما أ ق و ل لك ف أ م س ك لا تحدث بذلك ث ل ا ث ة أ ي ا م وقد أ س ل م ت وما جئت إ ل ى ل أ ج م ع عملي ف إ ذ ا مضت الثلاثه وقل ما شئت فسكت الله حتى إ ذ ا مضت ا ل ث ل ا ث لبس أ ح س ن ف ي ه ا ب ه وتعطر و أ خ ذ عصاه وذهب وطاف ب ا ل ك ع ب ة فراه الملا من قريش فقالوا يا أ ب ا الفضل هذا والله التجلد لحر ا ل م ص ي ب ة فقال لهم لا والله الذي حلفتم به إ ن محمدا ترك عروسا على بنت ملكهم ولقد افتتح حصون خيبر ولقد صارت له ل أ ص ح ا ب ه فقالوا من حدثك بهذا قال الذي حدثكم بما حدثكم به ولقد جاء مسلما وما صنع ذلك إ ل ا ليجمع ماله ولقد ذهب ليكون مع محمد و أ ص ح ا ب ه فقالوا والله لانت عندنا أ ص د ق و أ ب ر من الحجاج و, و, و إ ل ى عدو الله لو أ د ر ك ن ا ه لكان لنا معه ش أ ن ومما قيل من ا ل أ ش ع ا ر في غ ز و ة خيبر ما قال كعب بن مالك رضي الله عنه ولقد نزلنا خيبراً وب... ونحن ل ق د ز ل ن ن ا خَيْبَرًا وَفُرُودَهُ و نزلنا خيبرا وفروضه بكل فتى ن عار الاشاجع مذود جواد لدى الغايات لا واهن القوى جريء على الاعداء في كل مشهد عظيم رماد القدر في كل شتوه ضروب بنص المشرفي المهندي يرى ا ل ق ت ل مدحا ان أ ص ا ب ش ه ا د ة من الله يرجوها وفوزا ب أ ح م د يذود ويحمي عن ذمار محمد ويدفع عنه باللسان وباليد إ ل ى آ خ ر ما قال رحمه الله نعم أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أ س ر ى أ س ر ى اسار ليلا حين رجع من خيبر س ا ر ليلا يقال أ س ر ى يسري إ س ر ا ء ومن ذلك ق ا ل الله تعالى سبحان الذي أ س ر ى بعبده ليلا ويقال أ ي ض ا في هذا المعنى سارى يسريه سرا ف أ س ر ى وسرا هنا بمعنى و أ س ر ى على وزني ف أ ف ع ل وسرا على وزني ف ا ع ل وهنا ا ف ع ل أ ت ت م و ا ف ق ة في المعنى ل ف ع ل أ ف ع ل ه ذ ه ت أ ت ي لمعاني في ل غ ة العرب جمعها الحسن ب ن زين رحمه الله في توشيحه للاميه بن مالك لميته في التصريف يقول في معاني أ ف ع ل ب أ ف ع ل استغن أ و طاوع مجرده وللعن قد حصل وقد يوافق, وقد يوافق مفتوحا ومنكسرا ثلاثيا كواعا والمرء قد نمل اعن وكثير وصير عرضن به وللبلوغ ك أ م ا جعفر إ ب ل ا وعدين به و أ ط ل ق ن وقس ونقلنا غيرها من هذه قبلا معاني أ ف ع ا ل ه ذ ه منها كما ذكرنا م و ا ف ق ة ف ع ل ه ما معنى م و ا ف ق ة ف ع ل ه ان المعنى الذي يؤديه أ ف ع ل يؤديه ف ع ل ه ضرب له مثلا و قال كوعى فيقال وعى و أ و ع ى و أ س ق ى و سقى و أ ص ا ب و صاب و أ س ر ى و سرى كل ذلك يوافق فيه أ ف ع ل معنى ف ع ل ه و أ س ر ى قالوا السير ب ا ليلا ل ه ذ أسرى اذا ه ا سار ليلا السير ليلا إ احتيج إ ل ي ه كنحو اغتنام ب ر و د ة أ و فر من لهيب النهار فهذا لا ب أ س به و ا ل أ و ل ى نوم أ و ل الليل إ ذ ا كان لا بد من السير ليلا أن يعني الأولى نوم أول الليل والمسير نوم الأولى أول آخره لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابو داود وعليكم ب ا ل د ل ج ة ا ل د ل ج ة هي آ خ ر الليل وعليكم ب ا ل د ل ج ة ف إ ن ا ل أ ر ض ت ط و ا بالليل ثم من أ ر ا د أ ن يسافر ليلا فلا ينبغي أ ن يسافر وحده وليكن في رفقه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما لو يعلم الناس ما أ ع ل م ما سار راكب بليل وحده、نعم. حتى إ ذ ا كان من آ خ ر الليل عرس عرّس, عرّس يعرّس ع ر س ي ت التعريس ا هو النزول ل ل ر ا ح ة لكن قال يعني هنا الله عليه وهذا هو النبي من نزل لما وسارى الليل لما الليل للراحة صلى وسلم وصل خيبر رجع آخر التعريس هو النزول آخر ا ل ل ي يكون ل لا ل ا ت ع ر ي س إ ل ا هذا وقال غ ي ر ه من النزول أهل هو اللغة التعريس هو النزول للراعة في ليل كان أ و في نهار ولعل هذا هو ا ل أ ظ ه ر ويشهد له ما رواه البخاري ومسلمون عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها في حديث ا ل إ ف ك الطويل وفيه فانطلق يقود ب ي ا ا ل ر ا ح ل ة حتى أ ت ي ن ا الجيش وهم معرسون بنحر ا ل ظ ه ي ر ة فقالت وهم معرسون وليسوا بليل نعم ومن نزل للتعريس فعليه أ ن يتنكب جانب الطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي في الصحيح إ ذ ا عرستم بالليل ف ج ت ن ب و ا الطريق ف إ ن ه ا ماوى الهوام بالليل نعم حتى إ ذ ا كان من آ خ ر الليل عرس وقال لبلال ا ك ل أ لنا الصبح بلال صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومؤذنه الحبشي أ ح د السابقين ا ل أ و ل ي ن وقال أحد من هانت عليه نفسه عليه الله وأحد من أوذي في وروى أ أوذي أذى ح د شديد شاهد د من في الله ب ا الله رضي عنه م من المشاهد مع ا بعدها الله رسول ل ص احمد ل ل عليه وسلم ه وروا أ في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أ و ل من أ ظ ه ر إ س ل ا م ه س ب ع ة رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ب و بكر وعمار بن ياسر و أ م ه س م ي ة وصهيب وبلال والمقداد ف أ م ا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أ ب ي طالب و أ م ا أ ب و بكر فمنعه الله بقومه و أ م ا سائرهم ف أ خ ذ ه م المشركون ف أ ل ب س و ه م أ د ر ا ع الحديد وصهرهم في الشمس فما منهم أحد إلا أحد و ق د و ا ت ه م على م ابو يقولون إلا ل ل عليه الله ا هانت فإنه نفسه في ه قومه وأعطوه ا الولدان فكانوا ن يطوفون على بكر ه في م ة وهو يقول و أحد أحد م أبو ب ك رضي ر الله عنه ب أ م ي ة بن خلف وهو يعذب بلالا فقال له أ ب و بكر أ م ا تتقي الله في هذا المسكين فقاله ل أ م ي ة أ ن ق ذ ه مما هو فيه فاعطاه أ ب و بكر عبدا له كان كافرا و آ خ ذ بلالا ف أ ع ت ق ه ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ب ا بلال أ ن يسكن في ا ل م د ي ن ة بعد أ ن أ ظ ل م ت منها ا ل أ ر ج ا ء بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم و ر ا د أ ن يخرج منها ف أ ب ى أ ب و بكر رضي الله عنه أ ن ي ز ع ف ه فقال له بلال إ ن كنت اشتريتني لنفسك ف أ م س ك ن ي و إ ن كنت اشتريتني لله فدعني وعملي لله فتركه فاستوطن الشام إ ل ى أ ن مات بها رضي الله عنه س ن ة عشرين ولما حضرته ا ل و ف ا ة جعل يرتجز ويقول غدا القى ا ل أ ح ب ه محمدا وحزبه فتصيح ا م ر أ ت ه وتقول وا و ي ل ا ويقول هو وا فرحا بعض ا ل أ د ب ا ء ذكر ط ر ي ف ة يقول أ ب و بكر حباه الله مالا وحين دعي أ ج ا ب ن ا عن بلالا وقد واسى النبي بكل خير واعتق من ذخائره بلالا لو أ ن البحر أ ب غ ض ه اعتقادا لما أ ب ق ى ا ل إ ل ه به بلالا أ ب و بكر حباه الله مالا وحين دعي الى الاسلام أ ج ا ب ن ا عن بلالا بغير لا و... وقد وسن ا بكل ي ب خ ي ر و أ ع ا ت ى م ن ذ خ ا ئ ر ه بلال ا لون أ البحر أ ب غ ض ه ا ع ت ق ا د ا لون أ البحر أ ب غ ض أ ب ا ب ك رضي الله عنه لما أ ب ق ى الى ه به بلال ا لما أ ب ق ى به ماء、نعم. وقال ل بلال ا ك ل أ لنا ا ل صبح ا ك ل أ لنا ا ل صبح ح فهو ظ كلا ه ي ك ل أ ه كلا كلاء و ك ل ا ء ة إ ذ ا حفظه ومنه قول ربنا سبحانه قل من يكلاء كم بليل ا ل ونهار ا ل من الرحمن نعم ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه وكلاء ب ل ا ل ما قدر له ثم ا س ت ن د إ ل ى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه كلاء ب ل ا ل رضي الله عنه ما قدر ل ه ولم ا تعب م ن القيم ا استند إ ل ى راحلته مقابل ا ل ص ب ح إ م عان ا في ا م ت ث ا ل أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم ب أ ن ي ك ل أ لهم ا ل ص ب ح فغلبت عينه نعم فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أ ح د من الركب حتى ضربتهم الشمس يعني ما إ ي ق ظ ه م إ ل ا حر الشمس في ظهورهم هنا قد يشكل على هذا أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى طلعت الشمس ولم يوقظ ه إ ل ا حرها قد يشكل على هذا ما راه الشيخان عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن عيني تناماني ولا ينام قلبي فكيف نام هنا حتى يعني لم يوقظه إ ل ا الشمس حديث ع ا ئ ش ة له محامل قالوا من محامله يعني يمكن أ ن ي ح م ل على أ ن هذا هو ا ل أ غ ل ب من أ ح و ا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه لا ينام قلبه إ ن م ا تنام ع ي ن ه وقد يجوز أ ن ينام قلبه م ر ة م ر ة ومنها ما وقع في الوجه وبعضهم يقول لا إ ن م ا المحمل أ ن إ ن م ا ع ي ن ه تناماني ولا ينام قلبه ل أ ن الوحي لا ينقطع عن ا ل ن ب ي ا ء ولو ناموا قال يا بني إ ن ي أ ر ى في المنام أ ن ي أ ذ ب ح ك وكان هذا وحي ا وقد كان ا ل ص ح ا ب ة لا ي و ق ذ و ن رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا نام ل أ ن ه م يعرفون أ ن ه يوحى إ ل ي ه و إ ن نام فكانوا يخشون ان ي ق ظ اذا أ و ق ظ و ه أ ن يقطعوا عليه وحيه وليس في هذا الحديث ليس في حديث الوادي إ ل ا أ ن ه نامت عيناه عن ر ؤ ي ة الشمس وليس فيه أ ن قلبه قد نام نعم أ ل نسيت لما, لما ذكرنا تكلمنا عن عن أ س ر ى وسرى نسيت أ ن أ ذ ك ر لكم مثلا من أ م ث ا ل العرب ا ل س ا ئ ر ة العرب تقول عند الصباح يحمد القوم السرى يحمد القوم السراء ي ح مسير د القوم م الليل هذا مثل تضربه العرب للصبر على المكابده لما في عواقبها من جميع المحامي يعني الناس تصبر على المسير بالليل ويكابدون شدائده ف إ ذ ا طلع النهار وراوا ن ظ و ر أ ما خلفوا من البعد حمدوا ممشاهم بالليل فيحمدون سراهم عند الصباح يحمد القوم السرى ومثل هذا المثل قول العرب ثم غمرات. غمرات ثم ينجلين غمرات غمرات ثم صبر عليها ينجلين و هذا قد وقعت م س أ ل ة مثل هذه أ ب و عمرو بن العلاء تعرفونه أحد أئمة احد ل القراءات ب ص ر ة في و أ أ ئ م ت ه البصره ن و ة ت إليه القراءة قولوسيد المشورة مغربة ي عميل البصري وأبو ا ج ء ا ل ي ز ي ي د القراءه ي ي ي الذي يروي ز د هذا هو عنه ا ل ة ومن ط ر ي ق أخذ ا ل د وكان ر مرة ي والسوسي و جاءه ا ل يؤدب ز ي ي د م أ و ل ا د أ م ي ر المؤمنين يعني من اعتاد هذا يعني في الغالب هذا ينصرف عن الاشتغال بالعلم إ ل ى الاشتغال بالتدريس و ا ل ت أ د ي ب فحضر مره مجلس شيخه أ ب ي عمرو فسمع شيئا اشكل عليه فعارض شيخه فيه فماذا قاله أ ب و عمرو قال نمت وأدلج, الناس يعني تبقى هنا تنعستي نمت وادلج الناس وأي ساروا في الدلجة فقطعوا وبلغوا ما يعني بلغوا الى مواضع لا يستشكلون ما ما زلت تستشكله أ ن ت ومثل هذا أ ي ض ا يقول الزمخشري تلك ا ل أ ب ي ا ت المشهوره ة يقول س ر ي لتنقيح الى ع ل و م أ ان يقول ة وطول ع ن ا ي ت م ا ي ي ط ر ب اابيت لحل عويصة أشهى من ل والعشاق إلى يقول د و ك ا ء أن أ سهران الدجى و تبيته نوما و تبغي بعد ذاك لحاقي هذا لا ق و ل نعم ففزع رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال بلال يا رسول الله أ خ ذ ب ن ف س الذي أ خ ذ بنفسك حاول العلماء أ ن يبينوا سبب فزع رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا إ ن م ا فزع رسول الله صلى الله عليه و سلم لما فاته من وقت الصلاه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أ ن يبلغ ا ل غ ا ي ة في عبادته لربه فلما استيقظ و ر أ ى أ ن وقت ا ل ص ل ا ة قد فات فزع ولم يكن اوحي إ ل ي ه حينئذ بما يصنع من فاتته وقت ا ل ص ل ا ة وهذا هو ا ل أ ظ ه ر في فزع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء إ ن م ا فزع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجد أ ن بلالا لا يقلع ولا يحفظ وربما أ د ر ك ه م بعض المشركين الذين غزوهم فانهم و ر لما امر النبي صلى الله عليه وسلم أ ح د ا ل ص ح ا ب ة وكانوا في منقلبهم من غزو ب أ ن يكلا وقد تبعهم ا بعض المشركين فضرب ذلك الذي كان يحرس الجيش بسام ن وثاني وثالث الى اخره فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وجد أحد وربما يدركهم المشركون يعني يكون هذا شديدا وقد يقتلون منهم مقتله قال ابن عبد البر هذا لا معنى له وقد صدق ابن عبد البر رحمه الله ل أ ن هذا وقع في منقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر هم منقلبهم من خيبر لم يتبعهم أ ح د فقال بلال يا رسول الله أ خ ذ ب ن ف س الذي أ خ ذ بنفسك هذا اعتذار من بلال رضي الله عنه واقع ا ل أ م ر أ ن ه لم يمتثل أ م ر رسول الله قال ر س و ل ا ل ل ه ى ا ل ل ا ا ل ص ب ح و ق ع ا ل أ م اكلان ا ل ص ب ك لكن أ ل هو يحب أ ن يعتذر بعذر يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول أ خ ذ بنفسي الذي أ خ ذ بنفسك إ ذ ا كنت أ ن ت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانك الذي من الله قد أ خ ذ الله بيدك أ خ ذ الله بنفسي ك ذ نمت ف أ ن ا أ و ل ى أ ن ياخذ الله بنفسي هذا وقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم عذره هذا فيه ملحظ لكثير من الناس يقع هو في الشيء الذي مثلا يريد أ ن ي ن ب ه ه أ ح د ه م إ ل ى شيء يتذكره يقول ويفلان كذكرني بكذا فينساه وينسى و من طلب منه التذكير ف إ ذ ا قيل له يا فلان الستي ي تقول لي أ ن ت أ ي ض ا كذا أ ن س ا ن ي الذي أ ن س ا ك كيف ش تجاوب ت ت ر د ا ل ه د ر ا ء مزيان ت ق د ي ن ا بحال بحال وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل العذر هذا فيه يعني ملحظ لقد كان لكم في رسول الله س و ه حسنه ة صلى ل ل ا على رسول الله تذر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا اقتادوا وابعثوا رواحلكم رواح وقد فعلوا وهذا استشكله العلماء المقرر عندنا في الفقه ان من نام عن ا ل ص ل ا ة يجب عليه أ ن يصليها متى ما استيقظ هذاك الوقت هو وقتها فكيف رسول يامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا بالاقتياد فقال ابن وهب رحمه الله صاحب المالك هذا ا ل أ م ر من الرسول صلى الله عليه وسلم منسوخ ما الذي نسخه نسخه قول الله تعالى و أ ق م ا ل ص ل ا ة لذكري لكن هذا القول فيه نظر ل أ ن ا ل آ ي ة م ك ي ة وهذه ا ل ق ص ة متوقعه في ا ل س ن ة ا ل س ا ب ع ة من ا ل ه ج ر ا ء فلا ينسخ المتقدم ا ل م ت أ خ ر ثم إ ن ه لا ي ل ج أ إ ل ى النسخ إ ل ا إ ذ ا تعذر الجمع والجمع هنا م ت أ ت وقالوا في أ و ج ه الجمع إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالهم اقتادوا ل أ ن ه أ ر ا د أ ن يصلي الجيش جميعا ولو لو لم ي أ م ر ه م بالاقتياد و أ م ر بلالا مثلا ب أ ن يؤذن ويقيم ا ا ل ن ساروا س ليلا وما استراحوا إ ل ا في آ خ ر الليل فالاذان والاقامه هذا قد, لا يقض معظم الجيش قد يبقى معظم الجيش نائما فخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ينام بعضهم و ا ل أ م ر بالاقتياد يعم أ و ل ه م واخرهم فلا يبقى أ ح د منهم نائما قالوا هذه ع ل ة الاقتياد يعني ليس هذا أ م ر ا مطردا يجب أ ن يقاس عليه وهذا و إ ن كان فيه وجه من النظر ف ا ل أ ظ ه ر في أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالاقتياد أ ن ه واد حضرهم فيه شيطان وقد س ر ح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال هذا واد حضرنا فيه الشيطان وهذه ا ل ع ل ة لا يقاس عليها لا يمكن لمن حاصل له مثلا عرس في موضع ونام ولم ي و ق ظ إ ل ا حر الشمس أ ن يبدل مكانه ويقول هذا واد, واد او هذا موضع حضرني فيه الشيطان ل أ ن ه لا علم له بذلك و لا يصل علمه الى ما وصل إ اليه علم رسول الله صلى الله عليه و سلم و و وقع لرسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يقضنا إ ل ا حر الشمس ف إ ن ه متى مستيقظنا يجب علينا أ ن نصلي ولن نقول هذا الوادي فيه الشيطان لا لا لماذا؟ لاننا ذ ا لا ل أ لندري ا ذ ل الشيطان بقي فيه ام غ ذ ر ه ذ ا لا, لا لا علم لنا إ ل ي ه ب وذلك لا نترك الواجب الذي عمرت ذممنا ا يقينا به لا نترك ه ل ع ل ة لندري ا هل هي ب ا ق ي ة أ م لم تبق ى نكتفي بهذا